ان الله لا يحب من كان مخْتَلًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَاعْتَذِدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَصَائِرُ قَرِينَا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْ وَلَا ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِلًدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فتَََّمُ صَعيدَ طَييبًَا فَمْ سَحُ بِوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ اللهَّهَ كََعَفُ وَ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 وَلَو أنهُ قالوا سَمِعن وَأَطَعنَا وَسممَع وََ ظُرْنَلَ كَ خَييرَ اللَم وَأَقُومَ وَلَِ عََهُُ اللَّهُ بِكُفْرم فَل يُؤمنِنُونَ إِلَّ قَليلَ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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا